you وبد. فيك على خير العباد تنزل الحق ومن ب د والنور من بعد السواد والنور من بعد السواد 「あっ!」 خير محلى يا خير الشهور محلى لياليك الملاح في القلب قد فاض السرور في القلب قد فاغ السرور والنور في ا ل أ ك و ا ن لاح لاح لاح ي م و ا ل ف ر 「これから」